وعلمنا ان هذه الشهاده لا تكون حقا من قائلها مقبوله الا من علم معناها وامن بمقتضاها وان تحت هذا علوما ومعاني كثيره نعمل ان شاء الله الى تفصيلها ما امكن ذلك فاولا الايمان بوجود الله تبارك وتعالى الحق ثم الإيمان بأمره الكون القدري في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى فأما وجود الله تبارك وتعالى فهو الوجود الحق وقد أقام الله تبارك وتعالى الشواهد العظيمة على هذا فمن هذا اخباره سبحانه وتعالى عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يحب وما يبغض سبحانه وتعالى تعريف خلقه بنفسه سبحانه وتعالى وهذا عن طريق رسله عن طريق ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسله وما أنزله من الكتب والكتب المنزله واخرها كتاب الله تبارك وتعالى القرآن في جملته حديث عن الله تبارك وتعالى عن صفاته وأسمائه وأفعاله وما يحب وما يبغض وما عدل أهل طاعته وما عدل أهل معصيته سبحانه وتعالى وسنته في خلقه سبحانه وتعالى ثم شهادة كل الوجود لله تبارك وتعالى شهادة قولية وشهادة حال يعني شهادة بالمقال او بلسان المقال وشهادة بلسان الحال والوجود منه ما نرى ومنه ما لا نرى فان الوجود بالنسبه لنا في غيب لا نراه وفي شهاده نراها فالوجود بقسميه بقسم الغيب وبقسم الشهاده كل الوجود كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فانه شاهد بألوهية الله تبارك وتعالى ووحدانيته جل وعلا أما الشهادة بلسان المقال فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الوجود الغيبي أنهم شهدوا لله تبارك وتعالى كشهادة الملائكة كما قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العز الحكيم فشهادة الملائكة نقلها الله تبارك وتعالى لنا وشهادة عباد الله تبارك وتعالى فيما لا نعلمهم شهاده قائمة أخبر الله تبارك وتعالى عباده عنها سبحانه وتعالى وهذه الشهاده وشهادة أولو العلم من كل أمة بما شهدوا به لسان بلسان حالهم وهذا شهدوا بشهادة الله تبارك وتعالى فيما أنزله الله تبارك وتعالى على رسله وأما شهادة الحال فإن هذه العجموات التي خلقها الله تبارك وتعالى شاهدة بحالها على أن إلهها وربها ومالكها ومصرف شؤونها هو الله سبحانه وتعالى فالسماوات والأرض والشجر والحجر والجباد والأنهار والوديان وكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى شاهد بلسان حاله على أن ربه وخالقه ومصرف شؤونه هو الله سبحانه وتعالى فإن هذا الوجود لو غير الله تبارك وتعالى هذا الوجود من وجود هذه العجموات التي لا نسمع حديثها ولا نعرف يعني كنها ما تفكر به أو تعقله لكنها بشهادة بحالها شاهدة بأن ربها الله سبحانه وتعالى شارة السماوات وشهرة الأرض وشهرة كل موجود فإن هذا الوجود لا يمكن أن يقوم إلا بإقامة الله تبارك وتعالى له قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فلا يمكن أن يكون شيء من هذا خارج عن خلق الله تبارك وتعالى وكذلك عن إرادة الله تبارك وتعالى الكونيه القدري فإن الشمس والقمر وسائر هذه الموجودات لا تملك لنفسها أن تضع نفسها فيما هي فيه وأن تسير بحسبان كما وضعها الله تبارك وتعالى وأن تختار ما تختار بل إنها منطبعة فيما طبعها الله تبارك وتعالى فيه واقامها الله تبارك وتعالى فيه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفوراً البذرة في الأرض الشجرة النامية قطرة الماء الساقطة كل هذا إنما لا يملك شيء من هذا لنفسه أن يسير فيما يسير فيه إن هذا فعل الله تبارك وتعالى وطبع الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات على ما طبعها عليه سبحانه وتعالى وعلى ما اقامها الله تبارك وتعالى فيه ولا يمكن أن يكون قد خلقت نفسها ولا أن اختارت مسيرها بنفسها بل كل هذا باختيار الله تبارك وتعالى باختيار الإله الخالق الذي خلقها على هذا النحو وسيرها كما يشاء سبحانه وتعالى وكما يريد الخلق كله لله وهذا الخلق كله شاهد بوحدنية الله وكذلك الأمر كله لله الامر الكون القدري امر الله تبارك وتعالى السائر في كل خلق فليس هناك شيء من هذه المخلوقات يسير بأمر نفسه أو يختار نفسه سواء هذه المطبوعات أو هذه التي جعل الله تبارك وتعالى لها اختيارا كالانس والجن فإن كل خلق الله تبارك وتعالى إنما يسير في أمر الله تبارك وتعالى الكون القدر. لأنه لا يمكن أن يقع شيء في ملك الله تبارك وتعالى لم يعلمه الله ولم يقدره سبحانه وتعالى فلو كان وقع شيء في ملكه وقع شيء من خلقه لم يقدره لكان هذا نقصا فيه سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا نقص في عمله بشيء من, الـ من الـ الأمور تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك وكذلك لو وقع شيء في ملكه بغير علمه لكان يعني ينسب النقص اليه سبحانه وتعالى وتعالى الله تبارك وتعالى أن يقع يعني منه من خلقه شيئا لا يعلمه سبحانه وتعالى فالقدريه الذين نفوا تقدير الله تبارك وتعالى لمقادير خلقه من الخير والشر إنما جهلوا وكفروا بان نسب إلى الله تبارك وتعالى أنه لم يقدر ما قدره في خلقه سبحانه وتعالى ولا شك أن نفي القدر هو يسلزم نفي العلم لله تبارك وتعالى ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول ناقشوا القدرية بالعلم فإن اقروا به خصموا وإن أنكروه كفر ناقشوا القدريه القدريه هم نفات القدر نفات ان يكون الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق سبحانه وتعالى من خيرها وشرها قال ناقشوهم بالعلم يعني يقول لهم ايعلم الله تبارك وتعالى ما يقع في ملكه ام لا هل سبق في علم الله تبارك وتعالى ما يقع من عباده فان اقروا به خصم خلاص اذا كان الله تبارك وتعالى يعلمه يعلم ما يكون من خلقه قبل ان يكون اذن هو شاء واراده سبحانه وتعالى لانه لا يتصور أن يكون الله تبارك وتعالى قد علم ما سيقع من خلقه ولم يشاه سبحانه وتعالى ولم يريد فيخصم وان انكروه قالوا لا يعلمه وقالوا ان الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يكون في خلقه قبل ان يكون بل يعلم يعني ما يظهر يعني في الخلق لكفرا فإن إنكر علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه كفر بالله تبارك وتعالى فعلم الله سبحانه وتعالى في خلقه سابق سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى لا قبل وجود هذا الشيء ولا بعد وجوده سبحانه وتعالى فعلمه سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى سابق لما يكون وكذلك يعني في سابقه في الأزل وكذلك في الأبد سبحانه وتعالى وفي الحال والوجود وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في حال وجوده وكذلك قبل أن يوجد وبعد أن يوجد ومساره كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى فيجب أن يعلم أن الأمر الكون القدر في خلق الله أمر الله الكون القدر في عباده نافذ وان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل ما يقع من الخلق خيرا وشر إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى وبإرادته سبحانه وتعالى وأنه لا يقع شيء خلاف مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه إلا هم المشركين وقال ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه لجعل الناس أمة واحدة أي في الإيمان ثم قال ولا يزالون مختلفين كفرا وايمانا الا ما رحم ربك إلا من رحمه الله تبارك وتعالى بالايمان فالامر كله واقع بمشيئته سبحانه وتعالى عصيان العاصي وفجور الفاجر وفسق الفاسق وكذلك إيمان المؤمن كل ذلك إنما هو واقع بارادته سبحانه وتعالى ومشيئته وعلمه السابق في خلقه سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يقع في ملكه سبحانه وتعالى شيء لم يرده ولم يشأه سبحانه وتعالى هذا الخلق والأمر يجب الشاره به لله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هو المتوكر بكل شيء فهذان الجملتان لا بد بهما لا بد منهما من الشايث الله تبارك وتعالى هذا معنى لا اله الا الله الله خالق كل كل شيء وهو على كل شيء وكيل لما سئل موسى من قبل فرعون المنكر لوجود الله و قال له فمن ربكما يا موسى يعني يساله من ربكما موسى وهارون قال باختصار جمله يعني جامعه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه كل شيء في الوجود سوى الله تبارك وتعالى أعطاه الله خلقه ثم هدى يعني هدى كل موجود من هذه الموجودات إلى طريقي وسبيله كفرا ايمانا وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات واحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه نشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم واطغى والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمار؟ فهذا كله فعله سبحانه وتعالى خلقا وتصريفا وامرا كله لله تبارك وتعالى اذن من معنى لا اله الا الله الشهاده لله سبحانه وتعالى بانه خالق كل شيء وانه سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل ان امره الكون القدري في خلقه نافذ وان ما شاء الله كان ولم وما لم يشا لم يكن من اي شيء وانه لا مخلوق يوقع يوقع في ملك الله عز وجل الا ما شاء الله واراده الله تبارك وتعالى بدءا يعني بكل الطائعين ونهاه بكل العاصين وراس العاصين والمتكبرين ابليس فهذا راسهم راس الكفر والضلال لكن ابليس لم يوقع ما اوقعه من الكفر والعناد والكبر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإذنه وأمره الكون القدري ولو شاء الله تبارك وتعالى الا يكون ذلك لما كان فكل شيء من الطاعات والمعاصي من هؤلاء الخلق الذين يعني جعل الله تبارك وتعالى لهم الاختيار فإن اختيارهم لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيمة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى الأمر الكون القدري كله إلى الله تبارك وتعالى سواء أمر العجماوات مما لا نعلم يعني ما تفكر فيه كالسماوات والأرض والجبال والأشجار وغيرها من هذه التي لا تخاطبنا بلسان مقال أو بما بال يعني بالعقلاء أو المخلوقات العاقلة كالإنس والجن والملائكة وغيرهم فإن هذه المخلوقات كذلك لا يقع منها إلا ما شاء الله تبارك وتعالى وأمر الله تبارك وتعالى نافذ فيها فلا يقع من هذه المخلوقات من كفر وإيمان هذه المخلوقات التي تختار التي أخبر الله تبارك وتعالى بأنها تختار طريقها ممكن أن تفعل الخير أو أن تفعل الشر لا تفعله إلا لا توقع خيرا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا توقع شرا إلا كذلك بمشيئته سبحانه وتعالى وإذنه ورضاه فما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشاءه لم يكن وقد جاء في لساني ورضاه في الشر والله لا يرضى الشر سبحانه وتعالى بل بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وأما الرضا فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ويرضى لهم الإيمان ولا يرضى لهم الكفر وإن كان قد شاءه وإن كان قد شاءه وأراده أن يقع في ملكه كونا وقدرًا ولكنه لا يرتضيه سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه ولا يرضى لعباده الكفر فالله لا يرضى الكفر لعباده وإن كان واقعا هذا الكفر ممن وقع منه من إبليس ومن يعني اتبعه على شاكلته فإن هذا لا يقع منهم إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى إذن هذا أول شيء أول معنى يجب أن نشهد به لله تبارك وتعالى أنه خالق كل شيء ما في شيء في هذا الوجود وجود غير الله تبارك وتعالى إلا والله خلقه وأن هذا الخلق لله وحده لا يمكن لأحد غير الله تبارك وتعالى أن يخلق ذر ولا بر الملائكة لا تخلق الجن لا يخلقون الإنس لا يخلقون لا يمكن خلق شيء الله خالق كل شيء ثم كل كل حركة وسكون كل فعل في هذا الكون من أي فاعل سواء كان هذا الفاعل مطبوعا على الفعل كبذرة تضعها في الأرض فتنبت تخرج جذرها إلى أسفل وتخرج ساقها إلى أعلى وتحمل خصائصها كل هذا بأمر الله الكون القدر أو كان مخلوق مختار يسير هذا الطريق أو يسير هذا الطريق لا يسير هكذا ولا يسير هكذا إلا بأمر الله الكون القدري ومشيئته سبحانه وتعالى النافذه في عباده وأن أحدا لا يختار شيئا لم يرده الله ولم يختاره الله سبحانه وتعالى لا يختار شيئا لم يشاءه الله تبارك وتعالى وجاء في لسان كذلك لم يرضه الله تبارك وتعالى ومرة ثانية أعيد هذا من خطأ اللسان أن الله لا يرضى الكفر فلا يقع الكفر كل كفر وقع في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى وليس برضاه سبحانه وتعالى الله لا يرضى ويسخطه ويغضب على فاعله لكنه قد شاءه وأراده سبحانه وتعالى أن يقع إذا نحفظ هذا نحفظ هذا من معاني لا إله إلا الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللهم اجعلنا من أهل رحمتك برحمتك يا رحمة الراحمين استغفر الله لي ولكم كل ذنب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه في الله والسلام عليه المخالفون لهذا المعنى من معنى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كثيرون جدا فمن هؤلاء المنكرون لوجود الرب سبحانه وتعالى وهؤلاء لا عقل لهم هذه لا عقل لهم يعني ليس هناك عقل يعني سليم يقول بان هذا الوجود الذي يحياه وهذا قال هذا هو هو من هذا الوجود يقول إن هذا الوجود قد أوجد نفسه بنفسه أوجد من غير موجد ولذلك هؤلاء لا عقول لهم فمن يسمون بالدهرية أو بالعقيدة يعني الشعيرة التي انتشرت يوم من الأيام وأخذت في يعني فيما ما أخذت عموم أهل الأرض في سنوات يعني عصيبة سبعين سنة يعني التي عاشتها الشيوعيه فإنها قد أضلت كثيراً من الناس لأنها قامت على أساس أن يعني الإله لا وجود له وأن الحياة ماد أن هذه الحياة مادة ولا روح ولا شيء يعني وراء هذا العالم المشاهد فأولئي لا عقول لهم لأن يعني الشهادة قد سمعتم يعني الأدلة على يعني أدلة الخلق كلها على ان موجده هو الله سبحانه وتعالى كذلك من المنكرين لهذا الامر كان فرعون وقد سمعتم ما قاله الله تبارك وتعالى ردا على يعني فرعون ما قاله موسى في حجاجه لفرعون المنكر لالوهيه الرب سبحانه وتعالى والقائل يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غير فأوقد ليها مانو على الطين فجعل لي صرحا لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لا اظنه كاذبا يعني اعتقاده أو قوله بأن له إلها فوق العرش وإني لا ظنّه كاذباً قال جل وعلا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد الكافرين إلا في ضلال فكل من كان على هذه الشاكلة من أشباه فرعون ومن يسمون بالدهرية وغيرهم هم منكرون لهذا الأمر وللأسف أن يعني هذا الاعتقاد ربما انتشر في كثير ممن يعني يدخلون في مسمى الإسلام لكنهم خرجوا من هذا الإسلام باعتقاد مثل هذه العقيده أما المنكرون لمشيئة الله النافذة في عباده فأكثر من ذلك ومنهم فرق انتسب الإسلام كما فرقة القدريه الذين انتسبوا الإسلام وأنكروا يعني أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاء أن يقع في ملكه القبيح والكفر وغيره من هذه الأمور المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى الشرع الديني وهؤلاء كذلك منهم كفار خرجوا من الدين بإنكارهم العلم الإلهي ومنهم دون ذلك ولا شك أن إنكار مشيئة الله تبارك وتعالى في خلقه هي كفر كذلك لأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة في خلقه سبحانه وتعالى فهو خالق كل شيء وهو المتوكل بكل شيء سبحانه وتعالى كذلك يمكن أن يمر على قلب المؤمن شيء من هذه الشبهات فيجب أن يوقن كل مؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق الخلق جميعا سبحانه وتعالى وأنه هو يعني بمشيئته سبحانه وتعالى هو الذي أقام كل شيء من خلقه فيما هو قائم فيه وأنه لا اختيار لأحد غير اختيار الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فلا يمكن أن يشاء العبد شيئا لم يشاءه رب العباد سبحانه وتعالى وإن شاء ما شاء وإن شاء ما شاء من الكفر والضلال فإنه لا يمكن أن يشاء شيئا لم يشاءه الله تبارك وتعالى ولم يريد أن يقع في ملكه سبحانه وتعالى بلى في ملكه إلا ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى اللهم طهر قلوبنا من الكفر كله ردنا إليك ردا جميلا برحمتك يا رحم الراحمين استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قولوا خولي هذا وأخوصنا